ألم ترون الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطلة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 الله قالوا بلنتبع ما وجدنا عليه آباء أو لو كان الشيطان يدعوه إلى عذاب السعي وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَةِ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْمُورِ ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بها تصدو نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليل ولئن سألتهم من خلق السماوات ونرضى ليقولن الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات ونرضى إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ وَأَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَاتٍ نَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكمون إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وتخر الشمس والقمر